في سبيل الله في سبيل الله الله أكبر صيحتي كالهول لزلزلة الطغوط الله أكبر صيحتي كلها لزلزلة التغوط وهويتي أنا مسلم والملدان وأنا الوحيد وهويتي أنا مسلم والمجدون وان الوحيد وفي يدي أنا مسلم ومجدون وان الوحيد أطاع في سبيل الله أطاع في سبيل الله اوه بلادي تبتلى وتهان من نسل القرود وأغض أجفاني على شوك المدلة كالعبي اوه بلادي تبتلى وتهان من نسل القرود وأغض أجفاني على شوك المدلة كالعبي في الأسن تصرخ ويحنا أول ما رزق القرود أبطاء في سبيل سبيل الله فنور كيف ظهوره ان لم يكن دم نلوق ولا عز كيف نعيده ان لم نكن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 ذا سبيلنا وبغيره لا لنعود لن ان الجهاد سبيلنا وبغيره لن نعود في سبيل الله اقا في سبيل الله الله اكبر صيحتي كالهول لزلزله الطهور الله أكبر صيحتي كالهول لزلزله الطهور وهيتي أنا مسلم والمسجد وادي الوحيد وهيتي أنا مسلم والمسجد وادي الوحيد أنا مسلم والمسجد وادي في سبيل الله في سبيل الله عاد إليك شوقاً إنه الإبن الشهيد قد عاد نهراً من أمان ليس توقف السدود يا أم عاد إليك شوقاً إنه الإبن الشهيد قد عاد نهراً من أمان ليس توقف السدود في القلب يحمل مصحفاً وهواك والعزنة الأكيد وشوق يستبق الخطا والله غاية ما يريد. في القلب يحمل مصحفان أهواكو العزم الهجين والشوق يستملك الخطار والله ورائد ما يريد وأولاك في القلب شهاب بات يخترق الحدود أطاها في سبيل الله, في سبيل الله, في سبيل الله قد كان أنسا بيننا حبا وعاطفه وجد ومضالي يكتب مجدنا فدا ويحظى بالخلود قد كان انسا بيننا قد وعاطفه وجد ومضالي يكتب مجدنا فدا ويحظى بالخلود وخذت من دمي طريقا علنا يوما نعود وخذت من دمي طريقا علنا يوما نعود اطال اطال في سبيل في سبيل في سبيل الله الله اكبر صيحتي كالهول الله اكبر صيحتي كالهول زلزله الضغوط وهويتي والمجدون والرحيم وهويتي أنا مسلم والمجدون والرحيم وهويتي أنا مسلم والمجدون والرحيم أبطاء في سبيل الله أبطاء في سبيل الله أبطاء في سبيل الله